بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 وتذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء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 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه منيب فلذلك فدع واستقم كما أمرت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 فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما قضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون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 ولما صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّى لِمِن لَمَّا رَأوا الْعَذَابَ يَقُولُ نَهَل إِلَى مَرْدٍ مِن سَبِيلٍ وَتَرَوْنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَظُنُّونَ مِن تَرَقُّبِ طَرفٍ خَفيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا ما رد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير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 يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناث ويجعل من يشاء عاقمة إن هو عليٌّ قدير، وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو براء حجابا أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وللإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا